كيف بنيناها وزيناها وما لها من فرج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها وانبتنا فيها من كل زوج بهي تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك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 وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور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 وبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع من للخير معتد مريد الذي جعل مع الله الهه اخر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي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 يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب الحفير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام أدخلوها بسلام أدخلوها بسلام, أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن وما شد منه بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب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 فأذكر بالقرآن من يخاف وعيد